ومن يقت من كل لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرا مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء ابي جلستنك احد من النساء ان تقيت فلا تخضعن بالقوم فيقم على الذي في قلبه فيقم على الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقرن فيِي بيوتِكُ وَلاَا تَبَر وَجْنَةَ بَر تبرج مدَجعلّة الأُول وَقم النَّ الصلَ تَآاتِ نَ الزكةَ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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سلة الله في الذين خلوا من قبل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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن مِنْ قبل ان تمسسوهن فما لكم عليهن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 أَعْلَ النَّلَكَ أزواجَكََّات آطَي تَ أجورَهُ وَما مَلَكَت يمينك وَما مَلَكَت يَمينكَ مَِّا أَفَ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 وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيت هن كله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بَادُوا وَلَا أَنْتَ بَدَّلَ بَيْنَنَا مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُمْ إِلَّا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبيه الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ لِمَ تَأْعَنُ فَاسْأَلُونَّ مِمَّ خَلَقَ وَارِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ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 ان تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ولا اخوانا ولا ابناء اخوان ولا ابناء اخوان ولا ابناء اقوات ولا ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله إن الله كان على كل شيء سيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيينَ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 ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 لا يَجدونَ وَل يَم وَلَا نَصير يَوومَُ قَلَّ بُوجوهم ف النَّاد يَقُول ل لَتَن أَقَنَ الله وَأَطَنَ وَسُول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ول عنهم لعنا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 <تقوا> الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِا عرضْن الأمََةَ على السَّمواتِ وَالأَوضِ والجِبالِ فَأَبَيينَ أي يَعْْمَِّهَا وَأَشفَطُلَ مِنْ ه وَعمَلَ إِسَان إِهُ كانََ ظَلُومًَا جهولا.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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا لَكُم عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّمَا مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِجِنَّةٍ وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والظلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الدن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يَأْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ عَلَى دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي يَشْكُرُونَ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأة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 كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ ۚ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ من سدر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 يرْفَعُ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسِهِمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلٌّ ممزق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 لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِذْكٍ وما, له وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِذْكٍ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 قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما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 مَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوهُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ النَّاءَنَ أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَعَصَوْا لَدَامَتْ لَهُمْ مَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فيه أَو نَقِلّ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ في أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَ الذِّكْرِ إِلَّا قال إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَلَّبِينَ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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضرف بما عملوا وهم في الوصول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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ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 كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَن أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنَ الْعِشْرِ إِلَّا قَلِيلًا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيفَ كان نكيد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 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فَبِمَا يوحي إلي ربي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعٌ فَلَا فَوْتَ وَلَا مَقْعَدٌ مِّمَّا كَانَ قَرِيبٌ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مَثَوَىٰ عِندَ رَبِّنَا بَشَرًا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتأون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد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 129. وإن يكلبوك فقد كلبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق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 ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من الأنثى ولا تضع إلا بعلمه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 وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا ولعلكم تشكرون يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَوْلَا الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا وَاسْتَجَابُوا لَكُنْتُمْ مِنَ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 إن يشأ يلهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَلَا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كلب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيد ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيد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 إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد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 وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ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 والذين كفروا لهم نار جأنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ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 إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير مبين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 يَسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبا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 تَعَالَى لِكْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ونكتب مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل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 وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَوُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ